والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا فِي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا إن جاء نصر من ربك لا يقول كنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين بقال الذين كفروا الذين آمنوا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون